حكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم تي آذانهم من آذانهم من الصواعق حذر الموت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 زَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَّ أَخْرَجَ بِهِ مِنَ تُمْ فِي عَلَى عَبْدِنَا من مثله شهداءكم من دُونِ اللَّهِ إِن كنتم صَادِقِينَ